تبلغ الرساله وعدل الامانه ونصح الامه وجاهدت لله حق جهاده حتى اتى اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانه يسرني ايها الاخوه ان انفق بكم في هذه الليله ليله الثلاثا المواق للتاسع من شهر جماد الأولى حامة 800 و 400 ألف في مركز من نسأل الله تعالى أن يرحمه المعلم في هذه البلاد سابقا الشيخ صالح بن ناصر بن صالح غفر الله له تسرني أن ألتقل بكم هذا اللقاء في موضوع إنهام ومعلم فهم جميع المسلمين لا في بلادنا هذه ولكن في بلادنا وبلاد عامة المسلمين ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل فإن الدعوة إلى الله أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم من رجل إلا بها كما قال الله فعلا والعصد إن الإنسان لا في قصر من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فان التواصي بالحق يلزم من الدعوه الى الحق والتواصي بالصبر يلزم من الدعوه الى الصبر على دين الله عز وجل في اصوله وفروعه ان الدعوه الى الله تحتاج الى ان لان هذا هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما امر الله نبيه ان يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من مشكين فلن تصلي لاي ضائعه اي ان تنجح دعوه وان تكون موافقه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون محققا للتباع النبيه صلى الله عليه وسلم حين اذا كانت الدعوه مبنيه على بصيره وتامل قوله تعالى ادعوا الى الله على بصيره ففيها شرطان مهمان الاول ادعو الى الله لان من الدعاه من لا يخلص في دعوته الى الله من يدعي الى حدود نفسه من يدعو الى من يدعو الناس ليكونوا مشكورا بذلك ويطلب التقدير الى الناس ويطلب المدح والثناء من الناس على دعوته ومن الدعاه من يدعو الى الله تعالى ظاهرا ولكنه يجيد ايمتصه قوله سواء كان حقا ام باطلا ولذا ستجده تجادل فيما يدعو اليه وان كان باطلا ليحقق ليحقق انتصار الدافع النفسي وهذا في الحقيقه لا يكون داعي الى الله تدعو الى الله وهذا هو شرط شرط الاخلاص ان يكون الانسان قاصدا بدعواته الى الله عز وجل نهاه عباده الله وتوجيهه الى شريعه الله اما الامر الثاني الذي تلمحها هذه الايه أو الشرط التاني فهو أن يكون على بصيرة على بصيرة في ماذا؟ على بصيرة في دين الله بأن يكون عنده حلم بما يدعو إليه على بصيرة في وسيلة الدعوة بأن يكون عنده شكمة في كيفية إيصال الدعوة أو حكمة في إيصال الدعوة إلى الناس منزل الناس منازلهم على بصيره في احوال من يدعوهم الى الله عز وجل فهنا هناك ثلاثه امور بصيره في شريعه الله وبصيره في كيفيه ايصال الشرع الى عباد الله وبصيره في احوال من يدعوهم ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن اليمن قال له انك ستاتي قوما اهل كتاب اخبره بحالهم من منازلهم في جواتي الله منازلهم فلا بد من ان يكون الانسان على بصيره في هذه الامور الثلاثه فان كان على غير بصيره في دين الله فمقتضى ذلك ان يدعو الى الله تعالى بجهل والدعاء الى الله تعالى بجهل فيصاد هو اكثر من اسلاحه اي ان الدعاء الى الله بجهل جفيت اكثر مما يصل بسم الله شوي بس اين احنا هذا بالنسبه للعالم اطلب له جائيا في الداعي على بصيره جيده في دين الله عز وجل اي عنده علم علم بشريعه الله لانه اذا دعا من غير علم افترى اكثر مما من يوسف ولا قد شاهدنا وسمعنا ممن يتهو في جهل تجده يحلل الحرام ويحرم الحلال ويوجب ما لا يجب وينهي الناس فيما يأثم لا يثمه في دين الله لكن لانه غيره على دين الله جرح كل شيطان يخالف لما كان يعتاده ويعرفه يره حراما وحينئذ يركب الشطط على نفسه وعلى عباد الله عز وجل والداعي إلى الله على جهد نخطئ وإنصاب نخطئ في طريق الدعوة لأنه إذا دعا على غير عينه فقد وقع في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاسمى البعيد غير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ووقع ايضا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا اذا خابت لكل داعيه ان يكون بصيرا بما يدعو اليه ولست اعني أن يكون عالما واسع العلم لأن هذا أمر قد يكون مستحيلا ولكن يكفي أن يكون عالما بما يدعو إليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية لم يكن بلغوا عني إلى بلاط مبلغا كبيرا في العلم بل قال بلغوا عني ولو آية أن يكون عنده علم بما يدعو إليه الثاني مما ادخله في قوله تعالى على بصيره ان يكون بصيرا في كيانته في صال الدعوه الى الغير بحيث تكون دعوته مصاحبه للحكمه كما يريد قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والحكمه كما قال العلماء في تفسيرها مقوله من الاحكام وهو اتقان أريد أن تفقه الشيء بحيث تنزله منزلته وكل مدعو له له حاله تخالف المدعو والآخر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بحسب ما تقتضيه أحوالهم في الدعوه الى الله والتعليم فلا ننزل العال المعاند منزله الجاهل المستهين واني اظهر مثالين يتبيين بهما هذا الامر اما المثال الاول حين رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في اصحابك فذهب الى ناحيه من وجعل يجول فيها فذكره الناس غضرا على حرمات الله عز وجل ودخا من الاذى والقدر حن بيت نبيوت الله يجاروه لان هذا هو مقتضى الغيره اذا لم يسحبها حكمه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم نهاهم عن ذلك وقال لا تهنموه اي لا تقتروا عليه دوله فتركوا الناس فلما قضى دوله امر النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان وضع عليه سجل من الناس او رنين من الناس يعني ذلوا من الماء يطهر هذا المكان ثم دعا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى وقدر وإنما بنيت للقراءة والصلاة والتكبير والتسبيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى هذا الحكمة لما قضى بولة رفع النبي صلى الله عليه وسلم المضره الحاصله في هذا البول تماده تتركنه كما رضي دنجن ما ان وقع على مكان فطه فزال الضرر اما الرجل الجاهل فدعاه بلف وواعلمه اني اصلي هذه المساجد من تنزيهه عن الاذى والقذر وان عمل فيها ما دونت من اجل من الذكر والتسبيح والصلاة واي ذلك مما بولس له الساجد وهناك مثال مثال اخر يشهره وهو قصه معاويه بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اصحابه فعبس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال معاويه يرحمك الله فرامه الناس بابصارهم الا اجعلوا ينذرون اليه فقال وفتلئ المياه تكلم مرتين فجاء الصحابه يضربون على اخادهم ويسكتونه فسكت فلما قضى الصلاه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاويه ابي ابي ابي هو وامي والله ما رايت معلما احسن تعليما منه اللهم صل وسلم عليه والله لا كهرما ولا نهرما وانما قال تم هذه الصلاه لا استفقيها شيء من كلام الناس وانما التكبير والتسبيح وقراءه القران او كما قال صلى الله عليه وسلم اما المثال الثاني فان انه هي صلى الله عليه وسلم را رجلا عليه خاتم من ذهب وخاتم الذهب على الرجال محرم فقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمره من النار فينقيها او قال فيضعها في يده ثم نزع الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطرحه فلما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجل خذ خاتمك انت فاهده فقال والله لا اعقله وقترحه النبي صلى الله عليه وسلم اظن ان نعلم جميعا ان معامله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليست كمعاملته للرجلين السابقين كان فيها شيء من الشده لان لكل مقام مقالا اما الامر الثالث الذي يجب ان يكون الداعيه صطرا به دعيا حال المدعو فان الناس يختلفون من الناس من عندهم اقبال الى الحق جالسينون الحق اين مكانه لكنهم يجهلون ويفوتهم بعض الشيء فهؤلاء تدعوهم على الوجه المناسب له ومن الناس من هم مدقرون مولون يحتاجون إلى عناية وإلى طول نفس وإلى رف وإلى غرب أمثال وإلى دعوتهم انفراد وبدون أن يكون أمام الناس حتى يفيد يفيد دعاؤك إياه على الوجه الذي تريد فلو اننا اردنا ان نوجه الدعوه الى كبير القوم من امير او وزير او رئيس ليس من المناسب قطعا ان ندعوه الى الحق امام حشد كثير هو عندهم بما الى تلك المحترم المعظم ودعوته او شدة المقال امامة تؤدي الى هبوطه امامنا ايها هذا ليس من لا سمى الحكمة ولا سمى الشر كذلك لو كنا ندرك شخصا عالما فاننا نحتاج الى ان نستعد له وان نقدر كل ما يمكن ان نعارضه ما به من المعارضات الشرعيه او المعارضات الجدليه التي لا حقيقه لها الناس مختلفين بحسب احوالهم فلا بد ان يكون الداعي على بصيره ممن على بصيره بحال من يدعوه الى الله عز وجل لان ذلك اقرب الى انتهاء الانتاج واقرب الى الانتفاع ثم ان هناك شيء اخر وهو موضوع المحاضره وهو ان الدعوه الى الله عز وجل الآن وما زالت بين طرفين ووسط أما الطرفان فجانب الإفراط في حيث يكون دائح شديدا في دين الله يريد من عباد الله عز وجل أن يطبق الدين بحذاته ولا يتسامحون على شيء قد دون يسمح به بل انه اذا راى من الناس تقصيرا حتى في امور مستحبه تعثر تعثرا عظيما ولهب يدعي هؤلاء القوم في المقصرين تعاق الغليظ الجاث وكأنهم تركوا شيئا من الواجبات مثال ذلك رجل راج مع من الناس لا يجلسون عند القيام الى الركعة الثانية او عند القيام الى الركعة الرابعة وهي التي تسمى عندها عند جلسة الاستراحة هو يرى انها سنة ومع ذلك اذا رأى من لا يفعل اشتد عليها وقال لماذا ذلك ويتكلم معه تكلم من يامن يظهر من كلامه انه يقول وجودها مع ان بعض اهل العلم شكل الاجماع على ان هذه الجلسه ليست بواجبه وان خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثه اقوال ثم انه مسحب على الافلاق أو ليست مستحبة على الإطلاق أو أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا شق على نفسه كالكبير والمريض ومن في ركبته وجع وما أشبه ذلك كعادة بعض الناس ويسجد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات وهكذا بعض الناس يرى شخصا اذا قام ذات الركوع ووضع يده الي على اليسرى مثلا قال انت مبتدع لا بد ان تثني يديك فان وضعتهما على الصدر فان ذلك من البدع ومن الكفر مع ان المساله مساله اجتهاديه وقد قول الدليل مع من قال تو... إن اليدين توضعان بعد بقوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر لأن هذا هو ما اقتضى الحديث الذي عواه البخاري عن سهل المساعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل ويده اليوم على براعه المصرى في الصلاة كذلك بعض الناس ينكر على من يصلي إذا تحرك أدنى حركه وان كانت هذه الحركه مباحه وقد ورد من السنه هنا ومثلها او اكثر فتجده ينثر عليه الانكار العظيم حتى انه يجعل هذا الامر هو محل الانتقاد في هؤلاء الطوف ويقول ان فيكم كذا وكذا فيكم الحركه في الصلاه مع ان هي حركه مباحه جائزه وربما مثل وربما هوها او ما هو اكثر منها في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشديد وكان ابو حذيفه رضي الله عنه ذات يوم يصلي وقد ربط او امسك زمام فرسه بيده تتقدمت الفرس فذهب رضي الله عنه وهو يصلي يسايرها شيئا فشيئا حتى انتهى من صلاته فرآه رجل من طراز هذا المتشدد فجعل يقول لناس انظروا إلى هذا الرجل انظروا إلى هذا الرجل وأبو جحيفة الصحابي جليل رضي الله عنه فلما سلم أبو جحيفة بين لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز وأنه لو ترك فرسة لذهبت ولا من يحصل عليها الى الليل فهم دوله في الشريعه والتسامح والتيسر فيها فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه وهو يحمل امامه بنت زينه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب هذه الطفله فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفله اذا قامت كان له واذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس هذا فيه حركه وفيه ملاقفه للطفله وفيه انه هو ام الناس فقد جاءت بعض الناس لينظر ما راى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطفله ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الناس لله عز وجل واعلمهم بما يتقي ايضا كان هذا ذلك اجتمع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن عمله في السر يعني سالوا اهله ماذا يعمل الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته اذا اختفى الناس فاخبروا بذلك فتقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولكن نحن في حاجه الى عمل اكثر لا يغفر الله لنا ذنبا فقال احدهم انا اصلي ولا احفظ وقال الثاني انا اقوم ولا انام وقال الثالث انا لا اتجوز اللسان فبرق قوله من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما انا فأصور وأفتر وأقول وأنا وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من اللهم صلي وسلم عليه هذا كله يدلنا على أنه لا ينبغي لنا بل لا يدلنا أن نغلوى في دين الله سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا خاصة بنا أن نكون وسطا مستقيما كما امر الله تعالى بذلك وكما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضروني كما اضرت النصارى عيسى بن مريم وأخذ حصيات وغن في أثناء مصيره من مزتلفة إلى ميناء أخذ حصيات بكفه وجعل يقول يا أيها الناس بأنثال هؤلاء فرمو وإياكم والغنوة في الدين ضد ذلك من يتهاول في الدعوة إلى الله فتجده يرى الفرص مواتية والمقام مناسبا للدعوة إلى الله ولكن يضيع ذلك تارفا من غيّعه لأنه يتهاول ولا يهوليه أن يستقيم الناس أو لا يستقيم وتارفا من غيّعه لأن الشيطان يمدع عليه أن هذا ليس وقتا للدعوة أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلونه أو ما أشبه ذلك من المثبتات التي يوقيها الشيطان في قلبه فيسوق الفرصه على نفسه وهذا عكس الاول حتى ان هذا لا يجب الامر في عين ويسمعه باذنه يجد هذا الامر المخالف لسريعه الله ولا يدعو الناس الى الاستقامه وعدم ناسيه الله عز وجل ومخالفته بل ان ان نسمع ان بعض الناس يقول يجب أن تجعل العلمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في صلاة القبلة يجب أن تكون ضائفة واحدة غير تميزة لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر لأن الحق يجب أن نميز عن الباطل ويجب أن نميز أصحاب الحق ان اصحاب الباطل حتى يتميع الحق اما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الاسلام وبعضهم على ألا بدعه تخرجه من الاسلام فهذا لا لا لا لا بيد احد احد الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه يجدوا ايضا الناس يستطيعون ان يقولوا الله عندهم علم وعندهم بصيره ويشاهدون الناس يخلون في أشياء ولكن يمنعهم خوف ما سبت الناس لهم أو الكلام فيهم أن يقول الحق فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجل وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ان هؤلاء لا متعمقون ان هؤلاء لا متشددون متنطعين مع انه على الحق فتجد هؤلاء الوسط اذا نظر اليهم المفتون الغالون قالوا انتم مقصرون لم تقوموا بالحق ولم ت ولم تغاروا لله عز وجل واذا راهم الاخرون المفرطون قالوا انتم مشددون ولهذا يجب أن لا نجعل أيها الإخوة أن لا نجعل المقياس في الشدة والليل هو ما تمليه علينا عقولنا بل بعبارة ناصح يجب أن لا نجعل المقياس ما تمليه عليه أهوائنا <تصفيق> لأن عقولنا الصليحة السليمة لا تملي على الإنسان خلاف الحق أبدا لكن الهوى هو, هو الذي تملي على الإنسان خلاف الحق فيجب علينا <تصفيق> أن لا نجعل المقياس في الشدة والليل وسلين وما تميل عليه اهواؤنا وادواقنا لا يجب ان نجعل المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا في قوله ودفع له وبحال عليه الصلاه والسلام رسمه لنا رسما ضينا فاذا دار الامر داينا ان اشد او اتيسر بمعنى انني كنت في موقف حرج لا ادري الفائده في الشده ام الفائده في التيسير والتسهيل فايهما اسلك اسلك طريق التيسير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين اس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين اس ولما بعث معالم وأبا موسى الأشعرية إلى الإيمان قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ولما مر يهودين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك يا محمد السام عليك يريد الموت عليك لأن السام بمعنى الموت السام وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم هائش رب الله عنها فقالت عليك السام واللأم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق ويحب الرفق وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف فإذا أخرنا بهذا الحديث للجول الأخيرة منه إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف حرفنا أنه إذا دار الأمر بين أنه ان استعمل الشده او استعمل السهوله كان الاولى ان استعمل السهوله ثقه بقول رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله علوي قدر ما لا يغطي على العويس ومن ومن اراد ان يقم هذا الامر فل يجرب فل يجرب لانك اذا قابلت المدعو بالشده اسمز ونخر وقابلك بالشدة مثلها إن كان عاميا فالرح وراك أنا عندي علماء على الممكن إن كان طالب علم ذهب يجادل حتى بالباطل الذي سراه مثل الشمس وهو ربما يراه مثل الشمس ولكنه يأبى إلا أن ينتصر النفسه لأنه لم يجد منك رفقا وليلا ودعوة الله تعالى بالحكمة والمعادة الحسنة يوجد أيضا من التطرف ويوجد ما يكون من الآباء والأمهات في زمنه هذا حين صار الشباب ولله الحمد في ذكور وإناس عندهم اتجاه إلى العمل بالسنة في قدر المصداء صار بعض الناس من الآباء والأمهات يضايقون هؤلاء الشباب من بنين أو بنات يضايقونهم في بموتهم وفي أعمالهم حتى إنهم لونهونهم عن المعروف مع انه لا ضرر على الاباء في فعله ولا ضرر ايضا على الابناء او البنات شوفوا لي هذا المعروظ فمن يقول مثلا لاولاده من بنين وبنات لا تكسر النوافل لا تكسر صرات الليل لا تظلم في النهار البيت حول اثنين أو, او الخميس او ما اشبه ذلك مع ان هذا لا يغضب الوالدين شيئا ولا يحرم دون قضاء حوائجهم وليس ضررا على الابن في عقله او بدله او في ضرسه ولا على البنت كذلك ولكن انا اقصى على هؤلاء القوم ان يكون هذا المهملين في اولادهم كراهه للحق والسراء وهذا على خطر ان الذي يكره الحق او الشريعه ربنا يؤتيه اذا يؤتي اذا كذلك يبدا لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم ترهوا ما أنزل الله فأحفظ أعمالهم ولا تحفظ الأعمال إلا برجة على الإسلام كما قال تعالى وَمَيْجَرْتَ دِدْ مُنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُوا وَكَاتِرْ فَأُولَئِكَ حَفَّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابِ اللَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هذه في واقع من السجة في منهوله للاولاد من ذكور او بنات اذا كانوا متفشينا حين يذهبون اليها او في هاجروا مسيرهم على السريع الثانيه فليس فليس في شلته وهناك ايضا في المقابل من يكون شديدا من الاولاد ذنينا او بنات على اهله بحيث لا يحتسي صدره بما يقول عليه من الامور المفحشه فتجئ يريد أن أبيه أو ظنه أو إخوته أو أخواته أن نكون على المستوى الذي هو عليه من الاتزام بشريعة الله وهذا غير صحيح الواجب عليك إذا رأيتهم على منكر أن تناهم عليكم أمنا إذا رأيتهم أتقصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كفعل بعض المستحبات فإنه لا ينبال لك أن تشتد معهم فارض في دار العلوم الاصلاحيه يجب عليه اذا كان مستنداً الى راي احد من اهل العلم ان لا يضئ به درعا وان لا تشدد عليه مثل شاول الناس الملتزمين من الاولاد والبنين والاناث اذا راى ان اهله مسجلا سجلت فيه كلمه نافعه لمن سمعها صاحبه وقال المسجل حرام المسجل صوت الشيطان ثم ظهر التصوير احيانا اذا كانت لديه القدره او صار ينفرد الاهل ومن البيت وحجه ان هذا من اصوات الشياطين لان لان بعض المساكين يظنون ان ان الشيطان يقلد صوت المتكلم يخرج من هذا الحديد وهذا بلا شك شاه في التصور وجاهل في الواقع فنحن نعلم ان الشيطان لم يتكلم بها وانما تكلم بالباطن ونعلم ان هذه الاله هي التي نقلت الصوت ولا يخل منها اجن شيء يحل بها ما يسمع الصوت منها ابدا وهذا الامر به كثير من المسائل الخلافيه تجد بعض الإخوة المتزمين من بني أو بنات يشتد على أهله يريد منهم أن يكون على المستوى الذي هو عليها سواء كان مصيبا أو مخطئا إذا كانت إصابته ومخالفة أهله أهله له في ذلك لا تؤدي إلى وقوعه المحروب فالذي ينبعي للإنسان سواء كان داعية لله أم متعددا لله أن يكون أهله بين العلو والتقصير معتدلا مستقيما على دين الله عز وجل كما أمر الله تعالى بذلك في قوله شرع لكم من الدين نوصى به نوحا والذي أرحيل إليه ونوصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه أن أقيموا الدين أي تيطوا به مستقيما على ما شرعه الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادا وجماعة وإني أعيد عليكم أن تتذكروا الآيات التي قرأها الطالب وأجاد من اختارها اختيارها كما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استقيموا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واقيموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا فان هذه الايه موعظه للاتمام واي اي موعظه اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الهداه المستقيم والصالحين المصلحين الى وجهه الكريم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فاضلك الشيخ في الموضوعات احط لكم القسم الثاني في الدرس انا ولدت له شيء فاضلك الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد السلام ورحمه الله كيف يتصرف بين الحديث الذي يحثنا على ان اذا راينا النصراني نتفرج الى اعرق الطريق والاحاديث الداله على الدعوه الى الدخول في الاسلام الذي اريد تغريحا لذلك لألوي أخشى أن يكون هذا العمل كنثيرا وليس مراب الاعتراب على حديث رسول الله والله يحفظكم ويحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم يجب أن نعلم أن أسد الدراغ بدعوة الله والنبي عليه الصلاة والسلام وأن ناهد المرشدين من الله والنبي صلى الله عليه وسلم وأن أعلم الخلف من نفس الرسال والنبي صلى الله عليه وسلم اذا علمنا ذلك فان اي فهم نفهمه من تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكم يجب علينا ان نغيره او وان هذا ان فهمنا لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لكن ليسنا ذلك ان نثبت احد اصول ديننا ونظن انه يكون وثنيا ان نكون افانا حق لا يخطئ امر سريع يرجع فيها في يرجع فيها في الى اصحاب القديم فالبيه الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترك الا الموت والاصار وانتبه الحكمه ذاكر واذا لقيتم في الطريق فترضوه لعده فاذا قلت اول حديث يا اخي المعنى لا تتوسع لهم إذا قابلوك حتى يكون لهم الساعة ويكون ضيق عليكم بل المعنى استمروا في اتجاه مصيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك صديق هذا هؤلاء وإلا هنا المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يتقنه إلى الزجار حتى يرسه على الزجار مكان لا صدر هذا في لهوش المدينه ولا اصحاب واهل عناهم بعد وصول الانصار بعدت الروح الانصار ولكن المعنى انكم كما لا ترجونهم بالسلام لا تستحون الطريق لهم فاذا لقوكم تتفرقون حتى يفك حتى يعبر بل استمروا على من حالي واجعل الضيق عليه ان كانت في الطريق ضيق هذا معنى الحديث ولا في هذا شيء ابدا ليس فيه الا عزه في المسلم وانه لا يجلو لاحد الا الاملاء لربه عز وجل فادرك الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فتح السلام ورحمه الله وبركاته فان جماعه التبليغ دعواتهم تدور حول ما يسمونه صفات الست وصفات الصحابه فهل لهذه الصفات اثره في الكتاب والسنه وما رايك بهذه الصفات الصفات الست التي يقولها إخواننا جماعة التبليغ لا شك أنها صفات حطمة حميدة ولكنها ليس في الصفات التي تنحصر فيها صفات المدعوين إلى الله عز وجل بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم من ما دعوا إليه أو أعظم من بعض ما دعوا إليه لكن هذا اجتهاد منهم ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه الدعوة قاصة وانه يجب ان يركز دعواتهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جيلا لنا فغمد عليه سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل بثني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا واراه اهل السفر ولا نعرفه من احد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند رفبتيه إلى رفبتيه ورأت فيها على خيريه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام وأن تشهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم رمضان وتحجر البيت قال صدقت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وفجبي ورسلي واليوم الآخر والقدر حري وشره قال صدقت فأخبرني عن الإفتاء قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه راك وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تبريل أتاكم يعلمكم دينك فلو أن أخوة نجمع كبير ركزوا دعوتهم على هذه الخول التي سمناه النبي صلى الله عليه وسلم دي ذناء لكان خورا وأقوى والصفات السكة التي دعوا إليها بلا شكة ان فيها قصورا عظيما يجب عليهم ان يكملوها مما دل عليه الشرع فادلك الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤاله هو ان بعض الناس الذين سؤالي هو ان بعض الناس الذين يقومون بالدعوه الى الله في هذا البلد يقومون بزياره الناس ثم يقومون بالخروج بهم عن انيذك هما يجعلونه أو يجعلون يقومون في بعض الأحيان بالدعوة الناس في المساجد وهؤلاء بعضهم لا يعرف عن العلم شيء وإذا كان يعرف إنه لا يأتي بالدليل حل هذا على الصواب إذا كان الجواب لا فما نصيحتكم أن طريقة هو الساحل خلق فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوصيح مهي عنه وأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم بل للوسائل احكام مقصده ان الوسائل التي نهي عنها مثل ما قرناه في كتاب فتاوى الصحوه ان الموسيقى تسهل الوضع على الحال يعني هذه بطبيعه محرمه وانا اعتقد انها تسهل الوضع عند يعني هم يقربون الى هذا ويصلون به فاسر على مر الوقت ان من لك بذلك نفرح سائله كان ذلك كانه يزيد الورقه شده وعسرا فاقول الوسائل في ذاتها هي الله عز وجل سائز المال لم تكن من هي عنها لان الوسيله في حد ذاتها ليست عبادا لكنها طريق الى هدف مقصود فكما ما يقولون الانسان ويكون عليه ما تيسر من القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقفد نبيه معهم وشر من ذلك أن يستدل على هذا التحديث بآيات من شاب له وسمز رسوله فيتنزل الآيات والأحاديث على غير مراجبه فإن هذا وقع من بعض الناس جهب يتعول في بعض الحياة أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينه على هذه الايام التي يعجلون وهذا خطا عظيم فانا القران له دلالات معلومه اراد الله ورسله اراد الله تعالى اراد الله تعالى بهذا الكتاب اني يثبت لكونهم يتكلمون بلا علم في دين العبد فقد سبق في كلامه عانفا انهم لا يوجز الافهام ان يتكلم في دين العبد بعلم وترى فعليكم ايتين من كتاب الله وهما قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفراح جمالها منها وما بطن والإثم والباغي غير الحق وأن تشتك بالله ما يمنزل به سلطانا وأن تقول على الله ما أتعلمون وقوله تعالى ولا تقف ما لك لك به عنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم سؤولا ثم إنه بالمناسبة أحب أن نهبه إلى أن كثيرا من الوعاق يجرون لوعرهم احاديث ليس لها دين احاديث انما ضعيفه وانما دوعه تدعون بذلك انهم لا يجتذبون الناس اليهم الا بيث هذه الاحاديث وهذا خطا ففي صحيح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الاحاديث الموضوعة أو الضعيف <تصفيق> صغيرة الشريف ذكرت في كلامك قول النبي صلى الله عليه وسلم ذنبغ عني ولو آية السؤال إن هناك أناس أو جماعة اتحدى أناس أو جماعة هذا الحديث مكلكا في دعوتهم في هذا الحديث ما التوجيه لهذا الأمر نعم اخبرنا ان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن وهذا معناه ان ان نعلم علم اليقين ان هذا المضلق من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام او من قول الرسول عليه الصلاه والسلام او من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال بلغوا عنه احنا عن امور في الصيف الذي لا يعلم الانسان ثم يصد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا علم الا اصحابهم من كتب وحينهم يكون في هذا الحديث جليل على أنه لا يجوز للإنسان أو لا يؤمر الإنسان بالكلام في أمر لا يعلمه واقعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على الدعوة واجبة على المرأة؟ إن كانت واجبة ففي أي مجال تدعو؟ يجب أن نعلم القائده وهي أن ما ثبت في حق الجار ثبت في حق الدجار. وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل يدل على ذلك يشار ما يدل على الخصاص فيه ان عائس بن ابي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء قال جهاد قال عليه ان جهاد الناقفه لك الحج والعمر وهذا يدل على ان الجهاد وهو جهاد الاعداء واجب على الرجال وليس واجب على النساء وكلالك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوة الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوة النساء آخرها وشرها أولها فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من مأمورات ومن هيئة وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال ولهذا من قذف رجلا وجب أن يحدث من يجلده مع أن الآية في الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأن راتف وداء فجددوهم ثمانين جل فالمهم أن العقل أن ما سبك في أحد الجنسين فوذابت في الآخر إلا بذنين ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل هل هي خاصة للدجال أم هي عامة مفترة والذي يتبين من اكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنها مشتركة عامة لكن مجال جوة المرأة غير مجال جوة فالمرأة تدعو إلى الله تعالى في مجتمع النساء النسائي وليس في المجتمع النسائي وليس في المجتمع التجاه إنما تدعو في الحقل الذي يمكنها أن تدعو به وهو مجتمع النساء سواء كان في المدارس او في المسجد يمكن البدء معتذرا للمسجد فجدوا تحن بشيء تراثيا او تعلموا عنها شيئا قبل انهم قصروا في تدهور نجد ان نجد ان هناك بعض الاصحابه يبالغون او يغالون في ملابسهم حيث نراهم قد رفعوا الثياب الى رقبه مع ان ستره المؤمن الى نصف الساعد وما اسفل الك... وما يغطي الظهر او الكتفين مع نزعه المحل الى نفس الساق وما اسفل في الكعبين موط النار ولن اذكر هذا الموضوع راه جانبا من جوانب الدعوه عن طريق القدوة صحيح ان الذي يرفع ثوبه وساعيه الى حافه الركبه انه خالف السنه بلا شك لكنه لم يصل الى كشف العوره كما قال هو السائل لان عوره الرجل يعني طخ سماقيل فيها انها من السره الى الركبه وما نزل عن ذلك فلا سابع ولا لكن قوله ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم حبس قدره يوم القيامه الى ان يصف هذا صحيح لكن من نصف الساق الى الكعب كل هذا مباح وجاء في سنه ان يجعل ادارهم او قميصه او سراويله الى ما بين نصف الساق يجانب ما بين نصف الساق والكعب الامر فيه واضح واذا راى الانسان ان من المصلح ان ينزل ثوبه عن نصف الساق لان ذلك ابلغ في تاليف القلوب فان هذا امر مطلوب شرعا بانه اذا كان تاليف القلوب يتوقف على فعل شيء مباح فإن المباح لا إثن فيه وتأليف القلوب أمر مطلوب للشرف والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مطلوبا للتأليف وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم فكان يشق الصعاب على قواعد ابراهيم ناسك على وضع البيت قال لي عائشة لولا ان قومك حنيف عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد ابراهيم ورجعت هذا بيت باب يخرج منه الكثير من الناس وباب يخرج منه الناس ترك بنائه على قواعد ابراهيم من اجل شقيه هؤلاء وعدم تنفيذك وفي اهدي بن زبير حين تولى الخلافة رضي الله عنه هذا من كعب وبنها على قواعد إبراهيم ولما آل الأمر إلى بني أميه بعده هذا من ما بنهه عبد الله من الضبيت وأعادوها على حاله الأولى وجعلوا هذا الحجر خارجا منه وتأمل رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كونها ذات بابين باب يدفلون له الناس وباب يخذونه منه هل تحقق ما الجواب نعم لها نعم تحقق لأن الحجر أكثر من كعب وبينه وبين كعبة القائمة بابين باب يدفلون له الناس وباب يخذونه الناس مع السلامه من وطنك لو انها كانت على ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوفه وله بابين لا لهلك الناس لا في ما في زمن هذا زمن الجهل والحجره الضوا الغش ولكن من نعمه الله انها فقط هذا العام الحق الفلا مفتوحه والبابان موجودان الحمد لله اللهم اقضي لذلك ان اقول ان فعل المباح من اجل التكليف امر مكروه واذا شئت ان نزيد مهلا من ائمه المسلمين الامام احمد رحمه الله يرى ان السنوت في الفجر خير سفر كما انه ليس بسيده ومع ذلك يقول اذا اتم لرجل يقل كي يتابعه واليؤمن على دعاك لماذا كل هذا من أجل التعليف وعدم الاختلاف على الإمع وقال الشيخ الإسلام من ثمية رحمه الله في معلوم يصلي خلف إمام لا يجلس إذا قام إلى الثانية أو الرابعة والمظلوم يرى أنه تستحب الجلس فقال الشيخ الإسلام الأفضل أن لا يجلس يعني إذا كنت لم يراخ استفاء شائزه في الصراحه ولكنك فليس خلف امام لا يجلس فالاولى والافضل انك باذن الموافقه وعدم الاختلاف ومن قالوا فتنحم والله هو الحق بلا شك يعني اذا كان المجنون يؤمر بان يقوم مع امامه الى فرقه التشهد الاول والجلوس للتشهد الاول واجب فكيف لا يؤمر ان يقوم مع امامه لترك أمر مستحد وهو الجلسة التسراحة على قول بعض وقال حضرة الشيخ إن الشاد بن بسلم في هذا الوقت لا يحتار في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض وهي العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله فتارة يدور في ذهن العلم لأن الناس بحاجة إليه واتركنا دور في ذهن الدعوه لان الناس في الغالب لا ينقصهم العلم ولكن ينقصهم العمل والتطبيق واتركنا دور في دين الجهاد في سبيل الله لحاجه المسلمين الى ذلك لكي لا يهزموا في وجه اعدائهم ان ارجو من فضيلتكم تقديم الافضل من هذه الاشياء على قد الجدل اما طلب العلم والدعوه فلا يخلو فيها اذ يمكن ان مبين انه يكون سن طالب علم وجاهد الله عز وجل بل كن مطالب علم فإنه يجب أن يكون داعيا لأن من ثمرات العلم الدعوة إليها وحينئذ يقول الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بل له عني ولو آية فأنت إذا علمت ولو مسألة من مسألة العلم فدعو إلى الله إلى هذه المسألة التي يمشى عنها وأما تقديم العلم وإنه على الجهاد او الجهاد على العلم فهذا يختلف اولا باختلاف حكمه وثانيا باختلاف اشخاص اما بخلاف حكمهما فاذا كان طلب العلم فريضه وجهاد تطوعا فلا شك انه يجب تقديم طلب العلم لانه فريضه واذا كان جهاد فريضه وطلب العلم تطوعا فلا شك في وجوب تقديم الجهاد لانه فريضه ثلاثه اذا كان كل من طلب العلم وجهاد واجب فهل كان كل منهما تطوعا فاي منهما افضل هذا ينبغي على الامر الثاني وهو حال الايثار بنفسه فمن من المفروض له احق افضل ان تقدم جهادا ومن من احول افضل ان تقدم طلب العلم فاذا كان